يا فارس عفى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما وفض الخنوع بذلة حتى ودا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يرضي لسان الحارم مسدد للعزم ينطق في الورى مترنما انضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء سمار فالعود مناعمه ان الكبر دخله فتقدم حتى ودا في ساحه الابطال سيفا ملهما ما ان يقال إن المجاهد في البرية أجرما سأضل يا قومي أترق لمقصدي حتى أنا لدي الشهجة مسلما جيس من الرحمن بورك خطوه إنه الصليف قد انثنى واستسلم سأرودكم من الصعاد لعزمهم يشي طير النصر يخفق في السماء صارت كتائبهم في خطواتنا نصر يجلجل في الفضاء حتى صاحي بهمة ماجد تسمو تبارس في السماء الأنجمى يا فارس الألجاء فزأر بزة لترى الأعادل كمالا يحتمى هيا فسر بالسيف تشهر حده يهوي على هام الصليب محطما يا فارس عفى القهود منعما والألج هذا حياته فتقدما افضل الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الابطال سيفا ملهما ورائت المجد ليس ماجدا يا كم تمطع عزمه وتقدم طوبى يا ام الشهيد فارس اللهم اختم لي بشهاده من عندك تغفر بها ذنبي وترضى بها عني وتضحك بها مني اللهم خذ من دماءنا حتى ترضى اللهم خذ من دماءنا حتى ترضى اللهم خذ من دماءنا حتى ترضى المجد ليس ماجدا يا كم تمطى عزنه وتقدما طوباء يا أمة الشهيد الفارس طوباء لمن بدماغ ذا دعم الهماء